يوم تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عن نَفْسِهَا يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وبَادَ الله مَثَلًا قَرْيَةٌ كَانَتْ آمِنَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا وَغَدًا مِنْ آكُلِ الجوع والخوف الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا ضياء كانت امنا فانت امنا وطمئن انه ياتيها رزقها بأنه لله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فأذاقها الله لباس الجوع والخوف لما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا فَكُلُوا الله كَتَبَ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ, الخنزير ولحم الخنزير وما وغير باغ ولا عادي فإن الله غفور فإن الله غفور ورحيد ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرار ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال, هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفنحون متاعون اينها دو حر لما طسنا عليك من قط و ظلمناهم و ظلمناهم و كانوا و اممهم ثم من ربك للذين امنوا السن و بجهاله فمتا ثم, تابوا ثم فَتَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلِحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُور إِنَّ رَبَّكَ مِن, بعدها لغفور. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. رَٰحِيمٌ كَانَ أَنَّمَا بِإِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً, أمة قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحيناها إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 د إ سَب رَبّكَ بحكمَةِ وَم وَعظات حسَن والمعظات حسَة وَجد بِتيأَحسًا إِ ربكم وَعلمم إ رَكَأَ إ رَبكَ هو أعلم وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرت إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق منهم نَغْنُ قُول إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا